استو اعتدلوا س ت و اعتدلوا ل ل ه أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ا ل ح ا ق ة ما ا ل ح ا ق ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ا ق ة ك د ب ت ثمود وعاد ب ا ل ق ا ر ع ة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 وحملت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا د ك ة و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه وان شقت السماء فهي يومئذ و ا ه ي ة والملك على أ ر ج ا ء ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول ه ا أ م ق ر أ و ا كتابيه إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق ح س ا ب ي ة فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة و أ م ا من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أ د ر م ا حسابيه يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما اغنى عني ماليه هلك عني س ل ط ا ن ي ة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 فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون فلا أ ق س م بما تبصرون وما لا تبصرون إ ن ه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل ي من رب العالمين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 وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر 「ああ!」